إنا رسولٌ منهم يَتَلُو عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهمْ وَيُعَلِّمُهمْ وَيُعَلِّمُهمُ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وآخرين منهم لم ما يلحقو به وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يأتي ما يشاء والله ذو الفضل العظيم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 ولا يتمنون أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذعوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون